بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا أَمْرَى تلك آيات الكتاب الحكيم أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ ير للذين امنوا ان لهم قدما صدق عند ربهم قال الكافر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 إلَ مجعكُ ج دَ الله حَق إنِهُ يَبدَ خَنقَُم م معيدُ لجزين الذيذينَ آمَنوا وَامِن الصحات لجزين الذيين آمنوا وَام الصَّحاتِ بِالتصطط وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ الألم وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشمس seeing me كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار تجري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 لِطُغْيَا إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ اللَّهِ أَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَاهُ دَاعِيًا وانشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر نسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون منهم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 بِما لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن فَكَلَّقَطِي بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ اخْتَلَفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَثْقَلَ النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا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 وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءه الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله من يصين له الدين دعوا الله مخلصين لديننا لان ان جيتنا من هذه لنكونا من الشاكرين فلما ان جاءهم هم يبغون بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم ثمَُّا إلََنَا مَرجعُكُم فَنُ نَِّئُكُم بِمَاكُم تُم تَعمَيون إَِّ ماَا مَثَل الحَاتِ الدُّنْياكَمَا إِ إن أَ زَلنَامُ مِنَ السماء كما أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَى أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَا حَصِيدًا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام لِيَن أحسَنوا الحُسنا وزياداً ولا يرهقوا وجوههم قَتَروا ولا ذللا أولائِك أصحاب الجنة يم فيها الخالد وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَاتَّقُوا يَوْمًا ذُلًّا مَّا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن عاصِم كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أولا الذين اصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا ما كان لكم انتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاء عقود فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كننا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبل كل نفس ما اسلفت ورد الى الله مولاه الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع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 إِلَّا الضَّلَال فَأَنَّى تُفْكُونَ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَال فَأَنَّى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 قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ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 وَمَا كانَ هذا القرآنُأَ يُفَْرَ مِن دُون اللههِ وَلا وَ تَصدْيق الذي بَْلَ يديَيْهِ وَتَفصيل الكتابِ لا رَيبَ فيِي وَتَفصيل الكتابِ لا ريب فيه من رَبَ فيِي مِ الرَبِّ العالممين أَم يَنْقُ نَفَرَ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَن يُؤْتِيَهُم تَأْوِيلَهُ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 افا انت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر اليك افا انت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون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 اِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُغْلَبُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَاتًا أَوْ نَذِيرًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ويستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذابا خلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحقه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 كُم لما في الصدور وشفاءٌ لما في الصدور وهدى ورحمةٌ للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرٌ من مَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ سَيَأْتِيكُمْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِهِمْ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا مِمْ مِسْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ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 وَتَكُونَنَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُؤْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ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 ويحق الله الحق بكلماته ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن موسى إلا ذريته من قومه على خوف من فرعون وملئه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 اللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 سِحْرٌ مُّبِينٌ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قَالُوا أَجِئْتَ لِتُفْتِنَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عليه آبا لَتَكُونَنَّ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُؤْنِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُ مُوسَى أَلْقُوا مَا ولما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ويحق الله الحق قَوْمِ كَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فَمَا آمَنَ مُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةً مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ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 سمين فقالوا على الله توكلنا فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين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 وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا طَغْ بِالسَّعَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما, فاستقيما ولا تتبعن سبيل الذين لا يعلمون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 من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ عَن آيَاتِنَا غَافِلُونَ وَلَقَدْ مَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن في شك إِ مَّا أَزَلن إِلَكَ فَسألَّين يَقََعونَ الكِتابابَ مِ قابنِك تلَقَد ج أَكَ الحَقُّ مِ رَبّكَ فَلا تَكَّ مِن الممتلين.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 فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا آمَنُوا آمنوا كذلك علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من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 ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أل عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين الله